ولذلك أو, أو بتمكنهم من لغتهم العربية أسئات <تصفيق> ب الشيء ا ل آ خ ر فيما يتعلق ب ا ل إ ج ا ب ة على على مطرح من أ س ئ ل ة أريد أن أقول بعض الشيء بعض ف ه أمور، بعض الامور ا ل ه ا م ة التي انتهت إ ل ى قيام ا ل م ح ك م ة ا ل ج ن ا ئ ي ة ا ل د و ل ي ة على ا ل ص ع ي د الدولي كجزء من الصفع م ي الدولي في ع ن ا ما ا م ة ت هناك المستوىات الثلاثة بعض المستوى في إ ط ا ر ا ل ع و ل م ة في ا ل ع و ل م ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و ا ل ع و ل م ة ا ل ت ك ن و ل و ج ي ة و ا ل ع و ل م ة ا ل أ ي د ي و ل و ج ي ه فظهرت ظهر, أو ظهر نوع جديد من ا ل ع و ل م ة يطلقون عليها ل ي و م ا ل آ ن ا ل ع و ل م ة ا ل ق ض ا ئ ي ة حتى في القضاء اصبحت هناك نوم ا ل ع و ل م ة وتسمى ا ل آ ن ا ل ع و ل م ة ا ل ق ض ا ئ ي ة <متحدث> الحقيقة ما يهمني في هذا السياق معروفا <متحدث> ً بالعوامل القضائيه ان هناك, هناك شقين لهذه ا ل م س أ ل ة أ و ل ا ً م ن ظ و م ة اختصاص قضائي عالمي والشق ا ل آ خ ر ع د ا ل ة أو عدالة ما فوق ا ل و ط ن ي ة بمعنى أ ن تكون هناك اجهزه ق ض ا ئ ي ة تسمو على ا ل أ ج ه ز ة ا ل ق ض ا ئ ي ة الوطنيه ة <متحدث> في ذ ا الإطار ظهرت بعض المحاكم ولكن كانت هذه المحاكم تسمى محاكم أ د هوك م حاكم اد هوك طبقا للقانون الدولي هي المحاكم ا ل م ح د و د ة فيما يتعلق بالزمان والمكان والموضوع يعني ب ت ن ش أ في إ ط ا ر أ و ا ل م ع ا ل ج ة ق ض ي ة م ع ي ن ة في موضوع معين في إ ط ا ر مكان معين <تصفيق> فكان من أ و ل او من اشهر هذه المحاكم المحاكم ا ل خ ا ص ة ب الجرائم ا ل خ ا ص ة بهوسيفه ا ل س ا ب ق <تصفيق> ة وهذه ن ش أ ت بموجب قرار مجلس ا ل أ م ن ث م ا ن ي م في فبراير ت 9 ا و ه و ن ه ن ا ك أ ي ض ا ا ل م ح ك م ة ا ل خ ا ص ة بروندا و ن ش أ ت بالقرار أ ي ض ا 955 في نوفمبر 1994 ه و ت كما سبب قلنا أ ن هذه المحاكم ة تسمى اتوك <تصفيق> الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما يميز هذه المحاكم هو هذه ا ل م ح ا ك م ان ل أ و ا ل ع د ا ل ة فيها ا ر ق ا ئ ي بمعنى ان يرتبط ح ا ل ة مثل هذه القضايا ب ر غ ب ة أ و بقرار من مجلس ا ل أ م ن بمعنى إ ن لم يحيل مجلس ا ل أ م ن النزاع الى أو ينشئ <تصفيق> إلى ا ل م ح ك م ة فلا تلعق ب ا ل م ح ك م ا محاطة بخطر ف ي ت ولكن ن قد قامت يستعمل الفيتو يستعمل الفيتو لم فإن ح م ة و ل ك إ ذ ا استعمل حق الفيديو ت و لا تقوم المحكمه ة الحقيقة للمحكمة الجنائية الدولية تطور التطور التطور الوضع بقى اللاحق ما قلنا زي في اتفاقية في روما نشع إطار ذ ه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في يوليو س ن ة 200. 2002 2002 ا ل <تصفح> <goat. تصفح> <تصفح> الجنائية م م حينما ح ك ة ر ت ا ل و ج و د كانت ح ا ك ث ثمره توافق او ت و ا ف ق بين وجهتي نظر نظر وجهة ا ت ق و ل أ ن ا ا ل ح ف ظ على مع على السيادة الوطنية بمعنى ان على السيادة الوطنية تحافظ أن وكانت ت نظر أ خ ر ى بتبيح أ و بتعطي الحق لمثل هذه ا ل أ ج ه ز ة للتدخل في الشؤون ا ل د ا خ ل ي ة للدول ل أ س ب ا ب إ ن س ا ن ي ة ك ا ن يحاولوا عمليه توفيقيه من أ ج ل أ ن تقوم مثل هذه ا ل م ح ك م ة وقامت قامت ا ل م ح ك م ة نعم قامت ا ل م ح ك م ة طبعا وكان في ه دول بتؤيد ودول بتعارض ودول انضمت المهم انها ايه قامت ا ل م ح ك م ة نستطيع ان نقول انها ه ي ئ ة هل هي ه ي ئ ة لها اختصاصات م ع ي ن ة هي ه ي ئ ة م س ت ق ل ة ه ي ئ قضائيه م س ت ق ل ة تتميز عن التجارب التي سبقتها بانها م ح ك م ة د ا ئ م ة لان مثل هذه المحاكم التي سبقت ق ي ا م بالمحكمه ا ل د و ل ي ة كانت كما سبق وقلنا انها ت ر ك م ع أ ن ه ا تقوم ل م ع ا ل ج ة ق ض ي ة م ع ي ن ة أ ولكن ح ا ل ل ة معينة و ا ل م ح ك م ة ا ل ج ن ا ا ئ ي ة ل د و ل ي ة طبقا لنظام ل رومان أ ا س ا ل هذه المحكمة س ت المستقلة تختص ق ل لا جلسة ولا جلسة ة الكاملة ولا سختص سختص هذه المحكمة هذه طبقا للمادة خ م س ة بجرائم ا ل إ م ا د ة ا ل ج م ا ع ي ة الجرائم ضد ا ل إ ن س ا ن ي ة و ج ر ي م ة العدوان يعني هذه الجرائم التي يعني تخص ايه ل الثلاثة ج ر ا ئ م ع ن ي ي تخص بنظر اولا ا ل م ح ا ل ل م ح ك م ة ا ل ج ن ا ئ ي ة تنظر القضايا أ و الجرائم التي توقعت بعد 2002 ح نقرب ا عاوزين أن برضو الفهم للسادات المستمعين ونعرف ا ل م ح ك م ة ا ل ج ن ا ئ ي ة ا ل د و ل ي ة تعريف بسيط جدا ممكن مثلا نقول هل هي ه ي ئ ة ق ض ا ئ ي ة م س ت ق ل ة تختص بالفصل في جرائم الحرب وإلى آخر من المفروض مفرد أن تكون أو الرغبة عند الجميع الجميع الجميع المحكمة آخر مفرد من قيام أن عند كانوا بداية سعداء جدا في هذه ومعظم م ي ب سيارتك ك قيام ا مثل م ل هذه ح م ة سيدتك عاوزين نركز على اختصاص هذه ا ل م ح ك م ة قلنا جرائم الحرب ايه تاني ص ب المحكمة الإبادة الجمعية الإبادة الجماعية, جريمة الإبادة الجماعية. جريمة نعم. الجماعية. نعم. الجريمة الأخرى الجرائم جريمة جريمة إ ضد ا ة الإنسانية الجرائم ضد الإنسانية وهي التي كل الجرائم التي كل وردت ضد وهي وليت القانون ل في جاعت ا د و ل ل ي ا إ ن س ا ن ي في امين ل الجهيف الأربعة ت دكتور ف ا ة أ حسن باختصار شديد نريد أ ن نقف على ما يلي هل ما وقع في السودان و أ ح د ا ث د ر ف و ر يقع ضمن اختصاص ا ل م ح ك م ة ا ل ج ن ا ئ ي ة ا ل د و ل ي ة وماذا لو مدت ا ل م ح ك م ة اختصاصها إ ل ى نزاع أ و إ ل ى د و ل ة لم توقع أ ص ل ا على نظام المحكمه ا ل ج ن ا ئ ي ة ا ل د و ل ي ة كالسودان ولو ا ل م ر ا ق ع بدرفور هو مجرد نزاع داخلي ويرقى إ ل ى مستوى الجرائم التي نصت عليها اتفاقيه روما ا ل أ س ر ي ة هذه واحد هل السودان وقعت ا ئ على ل ا ا ف فهي اتفاقية طرفا في الاتفاقية ا أدنوا هذا لقواعد القانون الدولي والمعارضة الدولية الدولة التي الاتفاقية قاضع ق تبقى ي ليست هي غير ة رصة بهذه أن وكل بشكل ملزمة إ ذ ن نظام ا ل م ح ك م ة ا ل ج ن ا ئ ي ة ا ل د و ل ي ة لا يطبق إ ل ا على ا ل أ ع ض ا ء الموقعين على نظامها、صحيح. والسودان لم توقع ه هذه شأنها بنظرها ده هي ا الأحداث التي جرائم المحكمة الجنائية الدولية دلو دلو هي برضو بتكون جرائم حرب المحكمة الجنائية ليست لها ولاية لأنها لأن السودان ليست موقعة على نظام المحكمة الثاني السودان إجراءات ومثل وقعت درفور تكون لو برضو بتكون موقعة من أمر بحيث ليس ليست لأن ليست على أن أن بدأت حرب حتى حرب تختص في فيما يتعلق ب م ح ا ك م ة مرتكبه إ ذ ا كانت فعلا ض ر ا ئ م بسيطه في دخل المنصور وهذا ايضا يمنع、أوه. تدخل ا ل م ح ك م ة الجنائيه الدوليه طيب ي ب س ت ك ماذا لو تجاوزت ا ل م ح ك م ة ا ل ج ن ا ئ ي ة ا ل د و ل ي ة حدود اختصاصها كما حدث ب ا ل ن س ب ة للرئيس عمر البشير و أ ح د ا ث دارفور موقف و ا س د نجنب ي ثانيا داخل السودان ا نفسه ت ح إلى إلى كل ل موقف جمع م عربي داعي م. تحتاج ا ظ م العالم المحكمة مسألة لعمل ا الصديقة النقاط القانونية أو العوار القانوني التي وقعت في المحكمة الجنائية الدولية وهذه مسألة لعمل ليلة نهار ت لتوضيح وقعت تستحق حتى كله ليلة في فيه وهذه أو ن ن ج السودان ومن س ي أ ت ي بعد السودان أ خ ي ر ا سيدتك قلتلي ع و ل م ة القضاء هل ترى بحكم خبرتك في القانون الدولي أ ن القضاء الدولي ا ل آ ن تحكمه القوه ة للأسف القانون الدولي الآن العايزة كنت كنت أبدأ أ كنت ن ب حينما تختلط السياسة القانونية وهنا اختلطت و... السياسة, وقد اختلطت السياسة القانون الدولي القانون نعم بالطعابة اختلطت بالقراءة تختلط وقد نعم إذا نخلص من هذه ا ل ح ل ق ة إ ل ى أ ن ا ل س ي ا س ة اختلطت ب ا ل ق ا ع د ة ا ل ق ا ن و ن ي ة فوقعت ا ل م ح ك م ة ا ل ج ن ا ئ ي ة ا ل د و ل ي ة في هذا ا ل خ ط أ أ و في هذا التجاوز لحدود اختصاصها في ن ه ا ي ة هذا اللقاء مستمعين الاعزاء أ ش ك ر باسمكم السيد ر ل ا س ت ا ذ الدكتور حسني أ م ي ن أ س ت ا ذ القانون الدولي والمحامي ب ا ل ن ق ض والدستوريه ة الحلقة القادمة العليا وشكرا شكرا شاء ا لكم وإلى نلتقي ل ل في أفندم أن إن لكم ت ح ي العليا ت وتحياتي ي ا ز م ي ل رجب ب د ا ح ل م من ل الإذاعية حكمت المحكمة على كل ه ن د س ة مجتمع حكمت ا بالحضور في مثل هذا الموعد من كل اسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون بنص بنص بنص القانون القانون القانون برنامج أعده وقدمه لكم وقدمه سويدار اسماعيل اعده